قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْطِلُ الْبَاطِلَ وما إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا قُلْ شَكَّ وَمَا يُدْرِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيرُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنْ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ إِنَّهُ سَمِيعٌ قريب ولو ترى إذ فجعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فجعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا تَنَاوُشٌ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَرٌ أَمَّنَّ الَّذِي وَأَنَّهُ تَنَاوُشٌ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وقد كفروا به وَيَقُذِفُونَ مِنَ الْغَيْبِ بِمَا كَانُوا بِهِ كَافِرِينَ وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا قُدِّرَ أَشْيَاعُهُمْ مِنْ قبل وحيل بينهم انهم كانوا في شك مرير انهم كانوا في شك مرير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يزيد في, يُزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا ممسك لها ما يستحل له لنازر الرحمه سلام فكرها وما يمس الفلام مرسل له من بعده وهم سيتره مرسل له من بعده وهو العزيز وهو العزيز الحكيم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 ماهو الامر لا اله الا هو لا كلمه فانات فكون فان مات